فَقَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا مِنْ بَعْثِ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ نَاقَةَ اللَّهِ وَقِيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يُقَافُ عِقْبَاهَا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تللى وما قل قد ذكر والنسى إن تعيكم لجتا فأما من أعطى واتقى وطدق بالحسنى ففن نابه كن يسهله للعسر وما يغ